سبعة، استمع إلى النص، وقرأه، ثم اكتبه في دفترك أنا علي وأنا طالب في ثانوية الأئمة والخطباء أخي وأختي هما طالبان في الجامعة يدرس أخي في قسم اللغة العربية وأختي في قسم الرسم قبل أحد عشر يوماً سافر أبي إلى دولة عربية للعمل وأنا أشتاق إليه كثيرا قالت لي أمي إن أبي أرسل إليها رسالة قصيرة قرأت الرسالة وأصبحت سعيدا جدا لأنه يعود إلى البيت بعد 12 يوما الحمد لله لأنه بخير نحن أسرة سعيدة، أنا أحب جميع أفراد أسرتي.